موطني موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجا في, في هواك هل ارىك هل أراك سالما مناما وغنيمان مكرما سالما من مكرمان هل في علاك تبلغ السما تبلغ السما موطني موطني موطني موطني الشباب لن يكل همه وان يستقل او يبيد او يبيد نستقي من الردى ولن نكون للعدا كالعبيد كالعبيد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 بل نعيد مجدنا تلي مجدنا تلي موط